القرآن الكريم القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يتلو على ما سمعنا ما يتيسر له من سورتي المائدة ومن قصار السور أعوذ الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يجمع الله الرسول فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الرحيم تُكَذِّبُ رُوحَ الْقُدُسِ تُكَذِّبُ النَّاسَ فِيمَا هَدَى وَكَلَّا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمْتَنَا الرَّحْمَةَ إِن جِئْر فَخَلَقُكُمْ مِنْ طِينٍ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنَفُّخُ فِيهَا فَتَكُونُونَ طَيْرًا ان توري ال اكما وان ابرص باذن واذ تخرج الموت وَإِذْ كَفَفْتُمْ عَنِ الْإِسْرَاءِ لَنْ عَنكَ إِلْجَأَ بِبَيْنَنَا فَقَالَنَا الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أو حييت إلى ು ಪಾ هل يستطيع ربك أين هَٰذُ نُرِيدُ أَن نَّقُلَ مِنَّا وَتَقُمَ إِن نَّقُولُ مُعَنَّا نَؤْلَفُ وَعَن لَّمَّا أَن قَبِصَ صَبَقَ فَمَا وَنَكُونَا لَا ಆ <laughs> ಓ ವಾಇذ <whistles> ಕಾ Ma ta uh. وَإِذْ ಒಂದು ಕಾಣ سوخرا <laughs> ನಮೀನ بود الله ربي و ربناكم وَأَنْتَ لَا تَعْلَمُ لِشَيْءٍ